وَلِلَّهِ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له مَا في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض